ذي لا ويذن قريش لا ويذن ننمن اتشفر مرتين ذي الشتوان يكدون في ذو إهلا قسن أدعو ذن ذي بخاما جيني ونثني الشتن الخوف يراثر المان